الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراء إن العسر يسراء فإذا فرعت فنصب وإلى ربك فارغب قل يا أيها الكافرون